ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشاطا وَقَائِلَةٌ قَدْ أَغْنَىٰ مَن تُمْ أَنفُسُهُم يَظُنُّونَ فِي اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ون دون <تصفيق> غللنا يحقون في Ullä uko tom fi boti kum llan var honsäll la vina kutiva la La bao'dina kotiva la yigimlukont lo il la والله عليم بذات الصدور إن الذين langango mou وَمَن جِئَ بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ إِلَى رَبِّهِ يُحْشَرُ ثُمَّ يُعْرَضُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ وَيُحَاسَبُ عَلَيْهِ وَمَنْ جَاءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ والله يحيي ويميت والله بما تمنون فانصير Come on.